بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب نحكمت اياته ثم فصلت ثم فصلت من لدن حكيم خبير الله تعبدوا الا الله انني لكم من هنذر وبشير وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَرْشُفُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ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 وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا يَحْبِسُهُ أَجَلٌ مَّدٌّ ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِندَ اللَّهِ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِن ذَقَنَا نَسْيَانًا مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِن ذَقَنَا نِعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِن فَريحٌ فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك عضائقا به صدرك أن يقولوا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 قُل فَاتُوبُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ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 بَرِيئٌ مما أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيئٌ مما تَعْمَلُونَ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا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 قُلْ فَاتَّبِعُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَل لَّن تُسْلِمُونَ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 أَفَمَن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ويتلوه شاهد من قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة أولائك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب ف النار موعده فلا تك في مريته منه انه الحق من ربك ولكن ان اكثر الناس لا يؤمنون ومن الظلم ممن افترا على الله كذبا أَلَائِكَه يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُونَ أَشْهَادُهَا أَنَا إِلَّا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا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 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخرتهم نخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 يا اخاف عليكم عذاب يوم الدين فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باد يروي وَمَا نَرَاهُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِيَهَا وآتاني رحمه من عنده فاعم يت عليكم ان انزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا انجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا ولاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم قالوا اني ملك ولا اقول للذين تزدرين اعيونكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكفرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ياتيكم به الله إن شاء نصيحه ان اردت انا نصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افترى قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون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 اتا اذا جاء امرنا وفارت النار قلنا احمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امم ب닐 وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها ان ربنا غفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال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 قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقنعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي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 ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبرن العاقبه للمتقين والى عاد نقاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون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 إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَاءٍ بَثَّ إِلَّا هُوَ وآخِذُهُ بِناصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُّونَ لَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُدًى الذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غني وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذِهِ الْآتِهَانَ اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا واننا في شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم ارائيتم وان كنتم وَمَنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي مِّنْهُ رَحْمَةٍ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِّنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُوهِ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرُ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٍ فَذَرُوْا هَا تَاكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ولا تمسوها بسوء فانياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت امتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب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 قالوا سلام فما لبث ان جاء بعجل حنين فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه قالوا لا تخفنا ارسلنا الى قوم ط وامرااته قلايمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء يساق يعقوب قالت يا ويلتاه الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيء عجيب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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ نَّوَاهُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُ لَأَتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِعَ ابْهِم سِعَ ابْهِم وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَوْمُنْكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السُّيْءَ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هن أُطْهِرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علم تمامنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو انني بكم قوه قال لو انني بكم قوتا نواوي الى ركن شديد قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ لَن يَصِلُ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ نَصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا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 أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه إن اريد الا اصلاح ما استطعت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 وَمَا قَوْلُ الْوطِئِنَّ مِنْكُمْ بِعَابِدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيف ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهط يا اعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل صَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنَّهُمْ قُضِيَ مِنْهَا مَخْرُجًا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بُعْدَتْ ثَمُودُ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 يَأْقُدُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأَطْبَعُ فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْفِرْدُ الْمَرْفُودُ ذَانِكَ مِنْ بَأْسِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ذالِكَ مِنَ الْبَأْسِ قُرْآنٌ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ فَمَا أغْنَتْ عَنْهُمُ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا مَن جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب آخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره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 فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَلَا رْدُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذِ فَلَا تَكُن فِي مِرْءَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَا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 وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِن كُلًّا لَمَا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ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 فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا الا قليلا من من بنينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اطرف فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة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 إِلَى الرَّسُولِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيهِ هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ